الذين آ م ن و ا و ت ط م ئ ن ق ل و ب ه م بذكر ا ل ل ه أ ل ا ب ذ ك ر ا ل ل ه تطمئن ا ل ق ل و ب ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم, لتتلو عليهم الذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي موسوعه النابلسي للعلوم ت به ا أ ر ض ك ل به ا ل م و ت ا س ل لله ا ل أ م ر ج م ي ع ا ويشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه, ولا يزال الذين كفروا بما صنعوا قارعة او تحل قريبا ت موسوعه ا م ن د ا ر ه م حتى ي أ ت ي و ع د ا ل ل ه إن ا ل ل ل ه ا ي خ ل ف ا ل م ي ت